بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد والآله وصحبه أجمعين لما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى النسخ أي هذا باب النسخ أو ما يتعلق به بي بيان حده بسم الله الرحمن الرحيم احكام التي قلنا يترتب عليه من احكام الشروط ونحوها والاصول الناس الله يؤخر بعد باب الاخبار والاسعاء لان نفس ما يدخل الاقوال كذلك يدخل الاسعاء لذلك جرت عادة الاصوليين ان يذكرون اولا الكتاب ثم السنه ويعنون بافعال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يؤخرون باب النفس لانه كما تنسخ الاقوال كذلك تنسخ الاسعاء الشيخ رحمه الله تعالى قال مقدم النفس على باب الاخبار قال تعريفه النسق لغة الإزالة والنقل النسق باللغة يطلق على معنيين كل منهما مفرد عن الآخر الإزالة غير النقل والنقل غير الإزالة فليذن يطلق ويراد به الإزالة كما يقال نسخ في الشمس الظلة إذا أزالته ورفعته بمصاط ضوئها والإزالة والرقب معنى واحد وهذا هو أصل معناه للسلاح هو أنسب لذلك بعضهم يذكر الزالته فقط دون النقل وكذلك انصقت ريح الاثر بمعنى ازالتها بمعنى ازالتها والنقل قولهم نسخت الكتاب اي نقلته باشكال كتابتي نسخت الكتاب ليتمراد خط الاشكال نفسها وضعت في كتابك وانما فعلت في كتابك مثل ما قد فعل في كتاب الشاعر هنيذ ان يكون النقل هنا بمعنى النقل بالاشكال فقط نص الكتاب نفسها اذا النسخ في اللغه يقلق ويراد به الازاله ويراد به النقل والمعنى الاول هو المناسب للمعنى الاصطلاحي هنا لان النسخ في الشرع هو ازاله الحكم يعني تغيير حكم من ايجاب الى ندب او من ندب الى ايجاب او من تحريم الى اباحه ونحوه ذلك وان الاصلاح تعرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله رفع الحكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة رفع حبر به بالرفع رفع للرفع والإیزالة بمعنى واحد من المهم إليه fundraising هنا بمعنى للإیزالة ولدmaybe او اكثر اسطوريين في تعريف الانس عندما عرفونه بإيه بالرفع وتعريف المشهور رفع الحكم الثابت لخطاب المتقدم بوقع المتراف عنه رفع الحكم الثابت لخطاب متقدم بوقع المتراف عنه أو يقال رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخل والرفع هو إزالة الشيء أي تغييره قال المصنف رفع حكم دليل شرعي رفع حكم دليل شرعي أي لذن تعلق الرفع هنا والإزالة بالحكم وشرق هذا الحكم المنسوخ أن يكون ثابتا بدليل شرعي وهنا قوله حكم دليل شرعي بمعنى حكم شرعي ذهبك بجديد الشرع هذا فيه احتراز مما يسمى بالبراءه الاصليه يعني قبل التكاليف اول ما سريعه تحريم الربا كان مباح عليه ازيد الحكم ازيد الحكم بالتشريع هل سمى نسقا ان لم بل كذلك كانت كانت الصلاه او الزكاه والصيام والحج غير واجبه كانت غير واجبه لما اوزب عند ان ازيل الحكم السابق وهو الاباح لان عطل عدم التشريع هل هذا يسمى نسخا الجواب لا فانما يكون نسخا اذا كان الحكم السابق ثابتا بدليل شرعي بكتاب او سنه او اجماع او قياس رفع حكم حكم دليل شرعي هذه صفه للحكم المنسوخ ان يكون ثابتا بدليل شرعي ليخرج الحكم السابق بالبراءه الاصليه فليس بنسخ لان البراءه لم تثبت بدليل من الشرع العاصره في الربا قبل تحريمه انه مباح لان الاصل الاصل عدم التشريع وعدم التشريع يستلزم الاباحه الاباحه العقليه فاذن اذا جاء التشريع بالتحريم نقول ازيله وغيره وبدل الحكم السابق وهذا لا يسمى نسخا لان الحكم السابق الذي هو الاباحه لم يقبل بدليل شرعي او لفظي يعني او رفع لفظه رفع لفظه الاول رفع حكم حكم دليل شرعي هذا نوع من انواع النسخ لان يرفع الحكم تحريم مثلا ثم قد يبقى لفظه وقد يرفع معه لفظه او للتنويح والتقصي لان النص يختلف او لفظه بالعطف على حكم يعني رفع لفظه بمعنى انه تنسخ التلاوه ورفع عنيذ قد يلقى الحكم وقد ينسخ الحكم كذلك بدليل من الكتاب والسنه بدليل هذا الجار المزروع متعلق بقوله رفع بمعنى انه لا يكون الرفع الا بدليل وهذا الدليل محصور في شيئين اثنين وهما الكتاب والسنه عنيذ لا نسخ باجماع ولا نسخ بقياس فالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ وكذلك القياس لا ينسخ حليذ ينحصر الناس في اثنين فقط فإن ورد كلام أهل العلم بأن هذا اللغة آية مثلا أو الحكم منسوف بالإجماع حليذ ليس للإجماع بذاته هو الناس وإنما الإجماع إجماع على وجود الناس بمعنى أنه كما سيهتي أن الإجماع لا يصح إلا إذا كان ثم مستند يجمعون على ماذا يجمعون على مدلول نقص كتاب أو سنة هلذي صار مستند الإجماع كتاب السنة فإذا نقل الإجماع ولم ينقل المستند هلذي ينتخ بالإجماع لفظة ولكن في الحقيقة يكون الناس هو ما أجمع عليه وهو النقص من كتاب أو سنة قال رحمه الله تعالى فالمراد بقولنا رفع حكم يعني إزالة الشيء أي تغييره من إيجاب إلى إباحة او من اباحه الى تحريم مثلا تغيير لابد من التغيير والازاله والتبديل بمعنى انه يكون الشيء محرما كما قال هنا من ايجاب الى اباحه يوجب الحكم اولا ثم يرفع به الاباحه كانت الصدقه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اوجب ثم نسخها والمشهور انه نسخها الى الاباحه اقل الى الندب والاول اشهر او تغييره من اباحه الى تحريم مثلا فاذن في المتعه ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بذلك لقولنا رفع الحكم تخلف الحكم لفوات شرط او وجود مانع بمعنى ان الحكم الشرعي اذا كان مركبا متوقفا على وجود شرط فاذا تخلف الحكم لفوات شرط ان نقول هذا نسخ جواب لا لماذا لان الرفع هنا ليس بدليل شرعي تغيير الحكم من عدم الصحة الى البطلان او من عدم الايجاب الى المطالبه بالشرط اقول هذا ليس مورده النص وانما لكونه لم يحقق الشرط او وجد المانع هناذي نقول لم تجب الصلاه على المراه مثلا لوجود المانع وهو الحيض هناذي الوجود الحيض على المراه نقول نقل او غير الحكم من ايجاب الصلاه الى تحريم ان نقول هذا نفس جوابنا لماذا لان لو ليس بجديد الشرع وانما الوجود مانع فما ان الاول لفوات شرط يقول ناقصا للحكم مثل ان يرتفع وجوب الزكاه لنقص النصاب لنقص النصاب يعني يكون عنده نصاب مال زكوي ثم اذا قبل حلول الحول ينقص فانا في الاول فذا ان يجب عليه يجب عليه الزكاه لكن لما نقض النظام حينئذ تبدل وتغير الحكم من الايجاب الى العدم هذا كمثال فقط والا يناقش او وجوب الصلاه لوجود الحيض يعني تغير الحكم من ايجاب الصلاه على المرء الى تحريمها الى تحريم لوجود الحيض حينئذ قام مانع قام مانع فلا يسمى ذلك نسخ فلا يسمى نسخ اذا فوات الحكم لفوات شرط او وجود مانع لا يسمى نسخ وكذلك خرج زوال الحكم بخروج وقته لأن من العبادات ما هو مقيد بوقت فإذا خرج الوقت لا تدير من تعمد أن يترك فرضا ما حتى خرج وقته دون عذر الشرع أي إن إذا بخروج الوقت نقول هنا لا يجب عليه النصال بل يحرم عليه النصال لماذا؟ لأنه يعتبر تشريعا ولا يكون تشريع الله إلا بذليل هل إذا تغير الحكم في حقه هل هذا يعتبر نفطا الجواب؟ وانما زوال الحكم هنا لا لوجود دليل الناسخ وانما لفوات وقت لخروج الوقت فاذا خرج الوقت اني نقول لا تجب الصلاه عليه بل يحرم فعله لانه لابد من دليل تعبد انما يكون به بدليل والمراد بقولنا او لفظه يعني رفع لفظ الدليل الشرعي يعني لفظ الدليل الشرعي لان النسخه اما ان يكون للحكم دون اللفظ يعني ينسخ الحكم الايجاب او التحريم ويبقى اللفظ كما هو في القران او بالعكس ينسخ اللفظ يرفع اللفظ ويبقى الحكم او لهما جميعا اللفظ والحكم معا كما سياتي تقسيمه في كلام الشيخ رحمه الله تعالى وخرج بقولنا بدليل قلنا المتعلق ب لفظ بدليل من الكتاب والسنه بدليل من الكتاب والسنه ما عداهما من الادله كالاجماع والقياس فلا يوثق بهما لا يوثق لا بالاجماع ولا ينسخ به بالقيام فإن أجمعوا على أن هذا الحكم منسوخ حينئذن تقول هذا الإجماع ليس هو الناسق وإنما دليله مستنده هو الذي نسخ النص لأنه لا نسخ للوحي إلا بوحي مثلي إما كتاب وإما سنة إذن بدليل من الكتاب هو السنة وهذا كذلك كما قال الشخون لإخراج الإجماع والقياس كذلك لإخراج زوال الحكم بزوال التكميل بمعنى ان العاب تجب عليه عبادات وتحرم عليه محرمات فاذا زال التكليف عنه بجنون او موت هل اذا هل نقول هذا اعتبره نسخا جواب لا لماذا لكون الزوال هنا زوال حكمي ليس بدليل شرع لابد من نص وهذا انما زال ماذا زال بي زوال التكليف فانجن مثلا او مات هل اذا نقول زوال الحكم هنا ليس بدليل وهن ما لدي فوات الشرط وهو كونه عاقلا ونحوز ذلك فلا يسمى نفس ثم قال رحمه الله اذا حد النفس راق الحكم دليلي شرعي او لفظي بدليل من الكتاب والسنه وهذا فيه زياده على ما ذكره جمهور الصليين وهو قوله او لفظه اذ الصليين لا يذكرون الا الا الفل لذلك التعريف المشهور راق الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب المترافق عنه لكن بقي نقد لهذا التعريف انه لم يذكر ان الاول متقدم عن الاخر لابد ان يكون الثاني متراخا عن الاول لانه قد يرفع الحكم ويكون الرافع متصلا به فلا يسمى نسقا انما يسمى مخفضا خاصه في صفات المتصله وقوله لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس يشمل المستطيع وغير المستطيع حيلين في الاصل ان كل من يطلق عليه لفظ الناس دخل في الناس دخل في الناس في هذا اللفظ ولله عن الناس حج البيت فوجب عليهم الحج جميع دون تفصيل قالوا من استطاع رفع الحكم ما هو الايجاب عن غير المستطيع كذلك وهنا حيلين رفع حكم دليل شرعي بدليل من الكتاب والسنه يطبق على الحال لكن لاخراج هذا النوع الذي خاصص المتصل لابد ان يقال بان الدليل الثاني بدليل من الكتاب والسنه متراخ يعني متاخر عن الاول فان كان متصلا به صار ماذا صار خاصص صار خاصص ولذلك رفع الحكم الثابت في خطاب المتقدم لخطاب المتراخ عنه من التعريف فان تعريف الشيخ ابو الثاني لابد ان يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين كل منهما سمعي السمعي دليل السمع ما المراد فى قيل هذا دليل السمع مراد به كتاب والسنة كتاب والسنة يطاب له الدليل العقلي الدليل العقلي نوعان قد يكون مورده السمع وقد يكون مورده غير السمع يعني ليس كل دليل العقلي يكون مقابلا ل الدليل السمع لذا سم هذي عقلية فى القرآن فلا يتضررون فلا التشبيه والتشبيه كل دليل عقلي اذا الدليل السمعي قد يتضمن الدليل العقلي وقد يكون الدليل العقلي مباينا ومخالفاً ومضاداً للدليل السمعي على كل المراد هنا ان يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين فلا ينسخ الا الحكم الثابت بالسمع ولا ينسخ ولا ينسخ الا الحكم الثابت بالسمع ولا ينسخ الاخبار لانه قد رفع الحكم فتعلق الكلام هنا والرافع به بالحكم إذا يقابله الخبر حينئذ الأخبار كما سينقص الشيخ الأخبار لا يدخلها النسخ لا يدخلها النسخ البتا ولا تنسخ الأخبار إلا إذا كان خبر بمعنى الحكمي بمعنى أنه في اللفظ خبر وفي المعنى إنشاء حينئذ يكون نسخاً للمعنى والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً ما حكم النسخ؟ هل هو موجود في السمع؟ هل موجود في الشريعة أم لا حلوا يجمع حلوا يجمع بين المسلمين أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا وإذا كان كذلك فلا سفاته لمن أنكر من اليهود والرفض وغيره والنسخ جائز عقلا لمعنى أن العقل لا يمنع إن الله عز وجل يوجب حكما لمصلحة ما في زمن ما ثم تزول هذه المصلحة وتتغير بتغير الزمن ثم يكون نقيضه ما المانع؟ لا مانا العقل ما يمنع منها الله عز وجل عالم بأحوال الناس وما تقول إليه أحوالهم المختلفة في اعتبار الأزمان فإذا أوجب في زمن ما حكما ما ثم نسخه ورفعه قل ليفعلوا ما يشاء وإنما الأحكام كلها تكون ماذا تكون مقررة على وجه المطرح لي للعباد ليس في أحكام الله عز وجل مطرحة لهم غني عن, عن العباد وإنما العباد هم الذين يكتفرون لله عز وجل الله غني عن العالمين حليذ لا مانع عقلا أن يوجب الله تعالى شيئا في وقت ما لمصلحة ما تتعلق بالخلق في هذا الزمن ثم تتبدل وتتغير الأزمان والأحوال حليذ يطع الرب جل وعلا ذلك الحكم السابق لفوات مصلحته إذن لا مانع ثم هو واقع شرعا وجد الناس الكتاب والسنة وكم الحكم الأجمع عليها للعلم وجوده لفظا أو لرفع اللفظ وجود حكمه أجمع المسلمون على جوازه لان حكمه تعالى لمصلحه زي تغير بتغيرها لانها تختلف باختلاف الاوقات قال الشيخ نعم زواجه عقلا فلان الله تعالى بيده الامر وله الحكم لانه الرب المالك فله ان يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته وهل يمنع العقل ان يقضي المالك مملوكه بما اراد ثم ان مقتضى وهل يمنع العقل ان يامر المالك مملوكه بما اراد لا, لا يمنع العقل ثم ان مقتضى حكمه الله ورحمته بعباده ان يسعى لهم ما يعلم تعالى ان فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الاحوال والازمان فقد يكون الحكم في وقت او حال اصلح للعباد ويكون غيره في وقت او حال اخرى اصلح الليم الحاكم اذا هذا من جهه العقل من جهه العقل انا قررناه واما وقوعه شرعا فما لا يوجد في الكتاب والسنه الناسخ والمنسوخ فالادله كثيره منها تنصيص على النفس وهي قوله تعالى ما ننسخ من ايه فاص الله عز وجل انه ينسخ ينسخ فاعل من هنا الرب جل وعلا ما ننسخ نحن عينين تقول النون هنا ليه للتعظيم من ايه من بيان للنام معنى نسخ من ايه او نسخها ناتي بخير منها او مثلها بمعنى او ايه ثم ياتي الرب جل وعلا خير منها او مثلها لا ياتي قد يكون النسخ الى غير بدل كما اجمع عليه على ذلك ان كان ثم خلاف عند المتاخرين كذلك القول تعالى انا خفف الله عنكم والتخفيف لا شك انه من حكم النسخ نسخ انما كان الحكم من منها ان يكون الحكم فيه نوع من شقه ابتداء ثم يخصص عن الخط ولذلك جاء النص هناك في بيان حكمه النص فقال الان خف الله عنكم فالان باشرهن في تسجيل الصوت نحوي كما هو معلوم قال الان باشرهن على ذي نفس فان هذا نص في تغيير الحكم الثاني وبيان عدة النص كذلك فيه نص في تغيير الحكم السابق وكذلك إذا الحكمة ملك وهي التخفيف كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت كمه نهيتكم فالآقل فزوروها ولا شكا له نهى عن الزيارة ولا أخرى إذا الحكمان المتلاقضات لابد من أحدهما ورفع الآخر يعني لابد من نسبة أحدهما ورفع الآخر لأن النفق والرفع إنما يكون للمتقابلين حين إذا قال نهيتكم عن زيارة القبور يعني قال لا تزور القبور قال الآن فزوروها دل على أن الثالث قل ليه للأول قدم النهي وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يعني الآن بعد أن نهيتكم فهذا نفسه في نفس النهي عن زيارة القبور إذن هذه الأدلة وغيرها وإثماء أهل العلم على أن النسى واقع في الشرع واقع في الشرع حين إذن من أنكره أو شكك فيه لا يلتفت إليه ولا يناقش ما يمتنع نسخه هل كل شيء يجوز رفع الحكم الشرع الثابت بدليل الشرعي الثابت لدليل الشرعي جواب لا كما ذكرنا الثابت وإنما يكون متعلقا به بالأحكام وبعضها الأول ما ينتنع ندخ فيه الأخبار فعرفنا الأخبار أنه جمع قبر وهو ما احتمل الصدقة والشفة لذلك إلى ذن كل ما يتعلق بأخبار الله بآيات الصفات والأسماء لا يدخله ندخ كذلك ما يتعلق بالغيبيات ما يكون في القدر وما يكون في المحشر ما يكون في الجنه والنار كله خبر حال كلهم من من الثقه فلا يدخله النفس لان النفس محله الحكم ولان نفس احد القدرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا نعم لانه احتمال الصدق او الكذب حينئذ اذا نسخ الخبر تعين احد الاحتمالين اذا نسخ الخبر تعين ان يكون الثاني حقا والاول كذب وهذا الان هذا محال والكذب مستحيل في رب كل اللهم الا ان يكون الحق بصوره الخبر فلا ينسى نسخه هذا كما مر معنا ان الخبر قد يكون في اللفظ ولكنه في المعنى انذا بالله مثلا قال بان النفس قد يتسلط على المعنى دون دون اللفظ كما في قوله ايكم منكم محكونا. صابرون يغلب مئتين ان هذا قم معناه الامر وليداء نذكر في الايه التي بعدها وجي قول تعالى الان خصف الله عنكم ولا شك انكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 كانه امرهم بمصابره ال200 بال20 هذا امر فاذا كنتم 20 حينئذ لا يجوز الفرار ولا يجوز الادبار بل وجبت المواجهه حينئذ الخوف وهذا فيه شيء من الثقل فخفف بقوله تعالى الان خصف الله عنكم فقولوا لكم منكم 20 تصادرون يغلبون 200 خطب لكنه في المعنى انشاء الان خالف الله عنكم علما ان فيكم ضعف فهيكم منكم يغلبون 200 لا يا هي ناسخه للايه السابقه الامر الثاني الذي يمكن ان دخول النفس في الاحكام التي تكون مصلحه في كل زمان ومكان يعني اصول الاصول المعتقد هذه وحد بين انبياء كلهم قول التوحيد وبيان الشرك ونحوها الانبياء من اولهم الى اخرهم اتفقوا على هذا وهذا اعلى درجات الاجماع القطعي وهو مجمع عليه الرسل والانبياء وهو الدعوه الى الى التوحيد وان من امه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وارتكموا الطه هذا القول مجمع عليه باعلى درجات الاجماع القطعي النصي القولي وهو الدعوه الى الى التوحيد هذا لا يدخلوننا لا يدخله ان المسالم مخالف لحكم الحكمه من خلق الجن والانس السماوات الارض ونحوها اذ ليس التوحيد وعصول الايمان وعصول العبادات كالصلاه اركان الخمسه مثلا ومكارم الاخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعه ونحو ذلك لان هذه معلومه المصلحه في كل زمان ومكان فالصدق والكذب والكرم والشجاعه والعفاف هذه لا يقال بانها هي مصلحه في زمن دون زمن او في بلد دون بلد لا هي مستويه فالحكم حينئذ نكون ماذا يكون متعلقه بالمصلحه فلما انكفى ان يكون ثم نفس تتعلق بهذه المكارم امتنع ان تنسى تنعن أن, ان تنسى وانما يكون النفس فيما يختلف حال مكلف من وضع الى وضع من زمن الى زمن من بلد الى بلد واما هذه فكل متفق على أنها حسنة مطلقة وليس فيها شيء من القبح فلا يمكن نسخ الأمر بها وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح مطلقا في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوي الأقل من الكذب من الكذب والفجور والبقل والجبن ونحو ذلك هذه قالوا فيها كما قيل فيه في الأول فمفاسدها مضطردة في كل زمان ومكان اذ شراحه كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنه ما امر الله عز وجل بأمر الا لتحقيق مصلحه خالصه او مصلحه بادحه وما نهى عن شيء مما نهى عنه الا لدرء ودفع مفسده خالصه او مفسده بادحه عليه ان ينظر في الامر الذي امر به وكان متضمنا لمصلحه رادحه وبين الامر وبين النهي الذي نهى عنه وكان فيه مفسده راجحه عند تعارض وتقييمه والتاخير شروط النسخ قال يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها اولا تعذر الجمع بين الدليلين نعم لابد من ان, أن لا يمكن الجمع بين الدليلين لانه متى ما امكن اعمال الدليلين فهو واجب كما جاء في باب التعارض بين الادله متى ما امكن الجمع بين الدليلين فالجمع واجب ومتعينا لا يبذل العدول عنه لكن بشرط ان يكون الجمع غير متكلف ومتعسف فيه وانما يكون جمعا لائقا بلغه العرب ليس حملا للفظ على ما شاذ من المعاني والالفاظ وكذلك لا يكون مخالفا لما تقرر تاصيله في الشريعه تعذر الجمع بين الدليلين فان امكن الجمع جمعا سائغا يوافق سائر النصوص فلا نتقاع لماذا لامكان العمل بكل منهما واعمال الدليلين اولى من اهمال احدينا بل هو واجب بل هو واجب لماذا لان كلا من الدليلين وحي هذا امر الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كذلك امر الله عز وجل او امر رسوله صلى الله عليه وسلم والعصر في الحق انه لا يتناقض ولا يتعارض هذا هو العصر إليذ نحاول أن نجمع بين الجليدين لأنه قد يكون تم تعارض في ذهن الناظر لا في عصل تشريع فإذا لم يمكن أن يجمع إليذ قزعنا إلى الناس الثاني فهذا تعدل الجمع أولا نجمع بينهما ثانيا العلم بتأخر الناس هذا لو ذكره في الحد لا استغنى بذكره عنه هنا العلم بتأخر الناس يعني لابد أن يكون بينهما تراحي الناسخ والمنسوخ لا يكونوا متصلا به في نفس اللغة لو كان متصلا به في نفس اللغة لصار تخصيصا لثيما المخصص المتصف العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك يعني كيف نحكم بأن هذا الناسخ متأخر على المنسوخ من أين نعلم هل كل عدم إمكان الجمعي نقول هذا ناسخ لهذا يعني من باب التحكم من باب الهوى والتشاهي نقول لا لابد أن يكون ثم نقل بأن هذا النص متأخر في الزمن عن ذاك النص كما قال هنا كنت نهيتكم عن زيارتكم فزوروا كنت في الماضي نهيتكم فزوروها دل بالنص نصه وهذا إخبار من النبي صلى بالناسق والمنسوخ دل النص نصه على أن ثم متقدم وثم متأخر العلم بتأخر الناسق ويؤلم ذلك متأخر إما بالنص أو أو بخبر الصحابي أو التاريخ يعني يوقع هذا قاله في مكة وقاله في الهجرة وقاله لن يموت كذا يعني لا يعلم أن هذا متأخر وهذا متقدم مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء المتعة وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة هذا كالحديث السابق متعلق بالزيارة كنت أذنت لكم والان ان الله قد حرم ذلك الذي اذنت لكم عين إذ انتم لكم يعني اباح وهنا حرم اذا انتقل الحكم في محل واحد وهو اباحه الاستنتاع المتعانكه المتعه عين إذ كان مباحا ثم حرم ومثاله ما علم بخبر الصحابي قول عائشه رضي الله عنها كان فيما انزل من القران كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات نحرم ثم نسخنا بخمس معلومه هذا نص واضح مبين للناس في الواقع والمسوف كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات نحرم هذا كان فيما مضى ثم نسخنا لفظا وحكما ثم نسخنا لفظا وحكما بخمس مع ثم بخمس معلومات هذه نسخت لفظا لا لحظ وضحنا هذا قولها كان فيما أنزل من عشر رضعات معلومات حرم يعني هذه آية كانت تقرأ ثم نسخنا يعني تلك معلومات عشر رضعات معلومات حرمنا نسخنا لفظا ارتفع اللغة وكذلك الحكم نسخنا بماذا بخمس معلومات ثم بخمس معلومات هذا كان لفظا يقرأ ارتفع نسخ اللفظ وضبط الحكم هذا النص فيه مثال للحاليه ومثاله ما علم بالتاريخ قوله تعالى الان خصص الله عنه مناه فقوله الان يدل على تاخر هذا الحكم وكذا لو ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجره ثم حكم بعدها بما يخالفه فسال الناس نعم مثال ثاني اوضح اما الان يفترض الله عنكم ماذا يحتمل انه كثابته ثالثا ثبوت الناسخ ثبوت الناسخ هذا في شروط الناسخ تعذر الجمع بين الدليلين العلم بتاخر الناسخ ثم قال ثبوت الناسخ بما ان الناسخ دليل من كتاب السنه من الكتاب وضح انه ثابت لكن من السنه لابد ان يكون ثابتا بمعنى انه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم واشترط الجمهور يعني الجمهور الاصولي ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ او مماثلا له ان يكون اقوى من المنسوخ او مماثلا له حينئذ القران ينسخ القران قران ينسخ القران لانه مثله وكذلك السنه تنسخ بالقران لانها اعلى ويبقى النظر فيه في السنه لانها تنقسم الى قسمين اما متواثره واما احاد حينئذ المتواتر ينسخ المتواتر لانه مثله في القوه والاحاد لا احاد لانه مثله في القوه والمتواتر ينسخ الاحاد لانه اقوى منه بقي ماذا بقي الاحاد هل ينسخ المتواتر من السنه قالوا الجمهور لا كما سياتي حينئذ النافي اولا لا ينسخ القران اذا كان الاحاد خبر الاحاد لا ينسخ المتواتر من السنه من باب اولى الا ينسخ القران فلو اشترط الجمهور ان يكون اقوى من المنسوخ او مماثلا له يعني لا يكون ادنى منه لا يكون ادنى من من المنسوخ لا بد ان يكون الناسخ مماثلا له في القوه او اعلى ولا يكون ادنى فلا ينسخ المتواتر عندهم بالاحاد لماذا لانه دونه لانه دونه في في القوه الى التواتر والمتواتر قطعي والاحاد عندهم ظني فلا يرفع به عند جمهور الاصوليين قالوا المتواتر هذا قطعي الثبوت قطعي قطعي الثبوت والاحاد ظني الثبوت اذا لا يرفع القطعي به بالظني لا يرفع القطعي به بالظني فلا ينسخ المتواتر عندهم بالاحاد وان كان ثابت يعني وان كان صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث صحيح البخاري لكنه احاد عينئذ قالوا هذا الأحاد لا ينسخ ثن المتواتر والباب الأولى أن لا ينسخ القرآن والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا نعم هذا هو الصحيح لماذا؟ لأن المنسخ والناسخ كل منهم أوحي من عند الله عز والنظر في القوة نظر في قوة الدليل نقول هذا كما أنه يثبت الحكم بالمتواتر كذلك يثبت به بالظن فإذا كان الظن تثبت به الأحكام في نفسه لو لم تتعارض مع غيرها فذلك تثبت به الأحكام لو عارضت غيرها فمسألة التعارض هذه ليست خاصة به ثبوت الدليل وقبوله هلئذ ينظر في هذا الحكم عندنا الصليين من جهة كون هذا الخبر خبر الأحادي هل تثبت به الأحكام أو لا قل نعم تثبت به الأحكام فإذا ثبت الحكم الشرعي به ومع كونه ظنية هنا يذم مساله التعارض ومساله الفرعيه بمعنى اننا كما اثبتنا الحكم الشرعي استقلالا به كذلك نعارض به النص الاخر وينسخ حلاذ يكون الصحيح ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى او مماثلا بما ذكرناه ولعله اخرى وهي لان محل النسخ الحكم ولا يشترط فيه ثبوته التواتر الحكم هو الذي ينسخ وقد يكون ظنيه لان المتوافق من حيث الثبوت قد تكون قطعيه ثم من حيث الدلاله ليس كل ما ثبت قطعيا من حيث الثبوت تكون دلالاته قطعيه بل قد تكون ظنيه بما ان الوقت يقع فيها نزاع ولذلك قول تعالى كما ورد بالامس معنا المطلقات هي تربطها باصولنا ثلاثه قرء هذا قطع او ظني من حيث الثبوت هذا قطع لانه قران لكن من حيث الدلاله رجحنا بان المراد بال هنا الحيض صارت الجلالة ظني لوجود الاخلاف لن يحتمل هذا وذلك ليس بقاطعين إذن وجد ما هو قطعي من حيث الثبوت تنفي له من حيث الدلالة ظني وهذا حكم الله عز وجل إذن كونه ظنيا لا يمنع أن نأخذ به لكونه حكما لله عز وجل كذلك يقال الشأن فيه في السنة محل نسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته الثبات لا يشترط لثبوته في, في ثبوت الحكم ولا في دلاله النص عليه لا يشترط في الثبوت ان يكون قطعيا كذلك لا يشترط في الدلاله ان تكون قطعيه لو اشترطنا في الدلاله ان تكون قطعيه لما قبلنا كثيرا من الاحكام المختلف كل حكم مختلف فيه وسمى السنه دلاله ظنيه دلاله ظنيه كل حكم المتفق عليه فإن كان الداب عليه القرآن أو السنة فدلاثة قطعية أيهما أكثر فيه تقصير الصحيح لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في درجته بل يكفي أن يكون صحيحا ثابتا أقسام النسخين انقسموا النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام يعني من حيث الناسخ والمنسوخ قسموا هنا تبعا لغيره إلى ثلاثة أقسام الأول الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه يعني بقي اللفظ حكمه ارتفع حكمه ارتفع واذين وتغير ولكن اللفظ باق بمعنى انه ما زال يثنى ما زال يثنى او ينقل في السنه النبويه يقال هذا حديث رواه البخاري لكنه منسوخ فهو ثابت منقول محفوظ وهذا هو الكثير في القران يعني ما نسخ حكمه من ايجاب الى ندب او من اباحه الى تحريم او بالعكس هو الكثير ومع بقاء اللفظ هو الكثير في القران مثاله ايه المصابره وهما قوله تعالى هيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 هذا منسوخ نسخ حكمه هذا قوله تعالى الان خصص الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف فهيكم منكم 100 صابره يغلبوا 200 وهيكم منكم 1000 ألف يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين اذا الايه الثانيه التاليه لها مباشره نسخه ليك للاوله والاوله منسوخه الحكم باقيه اللفظ باقيه اللفظ ومنه كذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه نسخ حكمه وهو جواز الفطر مع الفديه وبقي لفظه كذابتهم وعلى الذين يطيقونه فديه فكان التخير اولا بين الاطعام والصوم ثم رفع هذا الحكم تخير رفع واوجب وتاكد الصوم وحكمه نسخ الحكم دون اللفظ قضيه تبادر السؤال ما دام ان الحكم رفع اذا لما بقي اللفظ لماذا لم يرتفع معه اقول ثنا حكم هذا اهل العلم مين بقاء اللفظ مع رفع الحكم وحكمه نسخ الحكم دون اللفظ اولا ثقاه ثواب التلاوه لان القران يؤجر وثانيا اذا سلاه سواء كانت الايه منسوخه او لا او لم تكن لا ترجى ولكن لان القران كما يثلى ليعرف الحكم والعمل به كذلك يثلى لكونه كلام الله حينئذ يثاب عليه فابقيت التلاوه لهذه الحكمه اذا من اجل التلاوه من اجل التلاوه وتذكير الامه بحكمه النسخ يعني بقيت هذه الايه مع نفسها حكمها بما فيه من تذكير الامه بحكمه النسخ لان النسخ غالبا يكون للتخفيف يكون لي للتخفيف فابغض التلاوه ذكرا للنعمه رفعا للمشقه هذا النوع الاول ما نثق حكمه وبقي لفظه النوع الثاني ما نثخ لفظه وبقي حكمه العكس اللفظ نثخ واما الحكم فهو باقي فهو باقي مثل ما ذكرت الرجل فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما انزل الله ايه الرجم وهي قوله الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما البكر هذه كانت ايه في القران كان فيما انزل الله ايه الرجم فقراناها فلوناها وعقلناها ووعيناها يعني عرفنا المعنى ودركناه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمل الذي نصاوا هذه الايه ورجمنا بعده يعني لم ينتقل الحكم قول ورجمنا بعده يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والحكم باق ريت ورم... ور... ورجمنا بعده هذا فيه تاكيد على ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وحكم الرجم باق لم ينت اذا كان كذلك لما صح لعمر بن الله تعالى عنه ان يقول ورجمنا بعده كيف يرجمون حكم منسوخ فافشى ان طالب الناس الزمان فاقش ان طالب الناس زمان ان يقول قائلا والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضه انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء وقامت البينه او كان الحبل او الاعتراف اذا هذه تدل على ان ايه ايه الرجم كانت تدل والحكم باقي رجم النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها وكذلك الصحابة من بعده إذن محل يجمع ولا خلاف مجال وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم ما الفائدة يرفع اللفظ ويبقى الحكم قال اختبار الأمة في العمل بما لا يبدون لفظه في القرآن اتلاع لأن التعبد قد يكون اتلاعا لكذلك كلها من الحكم منها الابتلاع حسنا هل يعمل أو لا يعمل وان كان المقصود الاعظم تزكيه النفس وتطهيرها من الادناس والخبائث التي تكون في القلب وفي غيره حينئذ نقول هذا المقصود الاعظم لكن لا يمنع ذلك ان يكون ثم ابتلاء واختبار للناس لان منهم من يقبل ومنهم من لا يقبل ومن يقبل قد يقبل بسعه صدر وقد يقبل بثقه اذا يختلفون حينئذ الاجر يختلف على مدى قبولهم ورده إذن اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لغه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى أكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التواف ولا عبرت باليهود ولا بمن شابههم إذن فيه اختبار للأمة وفيه تحقيق إيمانه بما أنزل الله كأنه إيمان بالغيب كأنه إيمان بالغيب وإن كان تم إجماع على هذا الحكم اذن هذا النوع الثاني ما نُسخ لفظه وبقي حكمه ومثاله آية الرضمي النوع الثالث من اقسام النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ ما نُسخ حكمه ولفظه معا لم يرق لا اللفظ ولا ولا الحكم كنسخ عشر الرضعات التال في حديث عائشه رضي الله عنها كان في ما انزل الله عشر رضعات معلومات نحرمنا فنسخنا بخمس رضعات معلومات نحرمنا ثم نسخة الخمس أيضا لكن سلاوة لا لا حكما فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن من القرآن أو مما يقرأ من, من القرآن يعني يقرأها من لم يبلغه أنها من سوء وأما من بلغه توقف على قراءتها فلا يفهم من هذا أنها من القرآن باقية لا وإنما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهن ممن مما يقرأ من القرآن بمعنى أن من لم يبلغه لا زال يقرأ هذه الآية وقلنا بأنها بنص عائل رضي الله تعالى عنها بأنها منسوخة وهي منسوخة النص الأول عشر وضعات منسوخة لفظا وحكما وأما نسخنا بخمس معلومات هذه لفظا لا حكما لفظا لا حكما يعني مثل آية الرجل آية الرجل نسخة لفظا لا حكما لترفن هذه خمسه معلومات وثقت افضل لا لا حكم واضح هذا كل ما قال وانقسم النسخ باعتبار الناسخ الى اربعه اقسام يعني ما هو الناسخ قران كتاب اجماع قياس التادك باعتبار الناسخ والمنسوخ معنا نضليه الاثنين وهنا الناسخ نضليه للناس يعني الدليل الرافع للحكم وانقسم النسخ باعتبار الناسخ الى اربعه اقسام الاول نسخ القران بالقران ومثاله ايتان متفاضله هذا محله اتفاق بين اهل العلم ان القران ينسخ القران وكل منهما ناسخ ومنسوخ وهذا محله اتفاق ان خلاف بين المسلمين فيه لذلك في الايه السابقه ايضا نص فيها ما ننسخ من ايه اولى فبئنات خير منها او مثلها الثاني نسخ القران بالسنه نسخ القران بسنه بمعنى ان السنه تكون ناسخه للقران فيكون الحكم او التلاوه في القران وتاتي السنه رافعه للحكم وهذا محل نزاع بينه بين الاصوليين فمنهم من انكر نسخ القران بالسنه مطلقا سواء كانت متواتره او احاد ومنهم من فصل بين المتواتر والاحاد ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى واحمد وهو اختيار ابن قدامه ابن تيميه انه لا يدوز نسخ القران بالسنه مطلقا يعني سواء كانت السنه متواتره او احاد في القران لا ينسخ الا الا بالقران والسنه لا تنسخ الا بالسنه واما نسخ القران بالسنه فعند الشافعي وهو كذلك رواه يعني ابن احمد اختيار ابن قدامه في الروضه طب تيميه انه لا يجوز نسخ القران بالسنه مطلقا بل لا ينسخ القران الا قرانا مثله الا قرانا مثله وحجتهم الايه السابقه قول تعالى ما ننسخ من ايه او ننسها لاتي بخير منها او مثلها بخير منها يعني من الايه التي نسخت او مثلها حينئذ يكون النظر هنا في ماذا هل السنه مثل او خير من القران خير من القران جواب لا اذا ليست السنه مطلقا مثل القران فضلا ان تكون خيرا منه فمنعوا لهذا النص ان القران ينسخ به بالسنه قالوا ولا يكون مثل القران ولا خيرا منه الا قران ولقوله كذلك قول تعالى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقائي نفسي ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي والنسخ بالسنه تبديل منه تبديل منه هذا مذهب الشافعي أوري واي يعني امام احمد رحمه الله تعالى وذاب الجمهور الاصلي الى انه يجوز نسخ القران بالسنه المتواتره فح يعني يجوز نسخ القران بالسنه المتواتره وام الاحاد فلي فوات الشرط وهو ان يكون مثله في القوه او اقوى لا يصح نسخ القران بالاحاد اما المتواتر فكونه قطعي الثبوت كذلك القران قطعي الثبوت اذا جاز ان ينسخ القران بالسنه المتواتره فحكم وعلته هما التي ذكروها لان الجميع وحي من الله تعالى يعني السنه المتواتره وحي من عند الله والقران وحي من عند الله اذا كانت هذه العله حدث على حال كذلك وحي من عند الله تعالى لان الجميع وحي من الله تعالى فالناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى والله تعالى هو الناسخ حقيقه لكنه اظهر النس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين الناس ما نزل اليهم ومثاله ايه التحريم بعشر رضعات نسخنا به بالسنه مثاله نسخ القران بالسنه المتواتره حديث عائشه رضي الله تعالى عنها عشر رضعات معلومات نسخنا ب خمس معلومات خمس معلومات نسخنا بماذا منسوخة أولى اللفظ منسوخ أم لا منسوخ ما تقرأها في أي سورة عندي. أي نعم منسوخة اللفظا والناسخ لها هل هو قرآن أم سنة سنة إذن وجد نسف القرآن بالسنة وجد نسف القرآن به بالسنة إذن نسف القرآن بالسنة ومثاله ما ذكرناه ثابت والشيخ رحمه الله تعالى قل لم أجد له مثالا سليما يعني لابد من مثال وثم اعتراض عليه لكن الذي ذكرناه ليس فيه اعتراض اذا نفس القران بالسنه قلنا الجمهور على انه مخصوص بالسنه المتواتره وان الاحاد لا ينسخوا السنه المتواتره ولا ينسخ. نعم لا ينسخوا الاحاد للقران ولا السنه المتواتره لماذا لكونه ادنى من القران وهو قطعي وادنى من السنه المتواتره وهي قطعيه والصحيح انه يصح نسخ القران بحديث الاحاد و نسخ السنه المتواتره باحاديث الاحاد لان النسخ انما يكون مطلقا على الحكم او ظنيا كما سبق الثالث نسخ السنه بالقران نسخ السنه بالقران يعني مطلقا سواء كانت السنه احاديه او متواتره ننسخ بها بالقران وهو مذهب الجمهور جواز نسخ السنه بالقران وذهب الشافعي الى ان السنه لا تنسخوا هذه بسنة مثلها شاف رحمه الله تعالى قال انه لا نسخ اي القران بالقران والسنة بالسنة فقط اما القران بالسنة والسنة بالقران فليس عنده نسخ واورد عليه مثال هذا الذي ذكره بعضهم وهو صوم عاشوراء وهو ثابت بالسنة ونسخ وجوب صوم بيوم وجوب صوم رمضان ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس نسخ السنة بالقران مثاله الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى نفس استقبال البيت المقدس الثابت بالسنه يعني السنه الفعليه ليست القوليه باستقبال الكعبه الثابته بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فلو وجوهكم شطرا اذا كان من شرط صحه الصلاه استقبال البيت المقدس وهذا ثابت بماله بالسنه الفعليه السنه الفعليه عن ايذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه الى البيت المقدس هذه السنه الفعليه لم يرد في القران امره بان يتوجه الى البيت المقدس ثم نسخ بالقران اذا القران ينسخ ينسخ السنه ينسخ السنه الرابع نسخ السنه بالسنه ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيا نعم كنت نهيتكم عن النبيذ في الاوعيه اشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا يعني نهاهم اولا عن النبيذ في الاوعيه يعني لو ما ضن في الاسقاء النبيذ يعني شنو هذا ما ضن لي بالاسقاء ثم قال اشربوا فيما شئتم بمعنى انه اذا لم يظهر فيه علامه الاسكار حينئذ يجوز او فيما اذا كان دون ثلاثه ايام اذا هذا النوع الرابع وهو نسخ السنه بالسنه راح نكون نفس السنه المسلم متفقا على ما قرر سابقا حكمه الناس قال للنفس حكم متعدده منها للنفس حكم متعدده منها مراعاه مصالح العباد لتشريح ما هو انفع لهم في دينهم ودنيا نعم اذا الله عز وجل تصح حكما دل على ان الحكم الثاني انفع وان الحكم الاول كذلك نافع لهم لكنه مؤقت بمعنى انه زال المودب او المقتضي لتشريع الحكم السابق حين اذا لما تبدل وتغير المقتضي حينئذ انتقلنا الى الحكم الثاني فكل منهما نافع وكل منهما فيه مصلحه الا ان مصلحه الاول مؤقته والثاني مستمره فحينئذ يكون الحكم الثاني ناسخ اه مصلحته ادوم واقى وهي مستمره بخلاف الحكم السابق ثاني التقور في التشريح حتى يبلغه كمان الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك كما تبق الابتلاف رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكرين إذا كان النسق إلى آخر بمعنى أنه قد يكون النسق ثقيلا وقد يكون خفيفا النسق قد يكون إلى بدل وقد يكون لغير بدل كما نسخه وجود الصنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الى غير بدل وهذا الصحيح انه موجود الحكم اجماع عليه ثم النسخ قد يكون الى بدل ثم هذا البدل قد يكون اخف مما من منسوخ وقد يكون اثقل واشد وقد يكون متساويه قد يكون اخف وقد يكون اثقل وقد يكون متساويه والنسخ الى بدل اخف لا خلاف في جوازه وقوعه يعني يكون الحكم تحريم ثم جاء الليباحه كان تحريما ثم تأتي لباحة أو كان واجبا ثم يأتي الندل أو الاختيار حينيذي نقول هذا نسخ للحكم من الأشد لا إلى الأخط هذا بالإجماع أنه جائز وكذلك واقع ومثاله آيات المصابرة نسخ مصابرة العشرة من الكفال في القتال إلى مصابرة اثنين بقوله إياكم منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين بقول فإياكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين إذن فيه أخف وفيه رحمة بالناس النسخ لا أثقل واشد هذا في الخلاف أن يقع ولا يقع والصحيح أنه يقع أنه يقع لوجوده في النصوص كنسخ التخيير بين القيام رمضان والإطعام بوجود الصوم كأن انت مخيرا لك أن تصوم ولك أن تترك الصوم وتطعم عن ذلك اليوم ولكن تعين فمن شاهد منكم الشارع فليصمه تعين الوجود هذا ثقل أو أخف لا شكل له ثقل يعني بالنسبة للحكم السابق التخيير بين الصيام والإطعام والإطعام الأخص من الصيام لكن كوله يتعين ويجب هذا فيه ثقل على على النفس إذا ووجد في الشرق وقيل لا يقع النسق إلى أثقل للآيات الدالة على التفير والتخفيف ورفع الحرج ومدام أنه وقع والمثال مذكور إذن لا يشكل فيه ثبات إذن اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النفس إلى أخف كان لأخف أي لذين تشكر ووظيفة الصبر إذا كان النفس إلى تسليم والصبر والاحتسام فيه أجر والطاعة والقبول والانخيات كله يكون فيه فيما إذا كان النفس إلى أخف هذا ما يتعلق به حكمة النفس ثم قال رحمه الله تعالى الأخبار باب الأخبار أي هذا مبحثه والمراد به كتاب السنه لاننا ذكرنا الادله اربعه كتاب والسنه واجماع وقيا ولذلك رتب على الكتب عندهم ترتيب كتاب القران يعني مباحث القران ثم كتاب السنه يعني مباحث السنه ثم الاجماع ثم القيا والاخبار هنا عنبه السنه والسنه لغه الطريقه والسلاح الاصوليين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القران او فعل او تقرير كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وليس هذا القول هو القول استثناء لكتاب السنه او فعل او تقرير لان بحثوا في هذه المسائل لانها ينبني عليها الحكم الشرعي بحث الوصول ليس في صفه النبي صلى الله عليه وسلم خلقيه او خلقيه فلا بحث له في هذه جزئيه وانما يبحثون في ماذا فيما يبنى ويقول ماخذا في الحكم طيب هذا اما ان يكون قولا او فعلا أو تقريرا لأن التقرير حجة شرعية تثبت بها الأحكام الشرعية إذا قرى قولا أو قرى فعلا قال هنا أخبار جمع خبر وهو في اللغة النبأ الأخبار والنبأ خبر والنبأ بمعنى واحد خبر والنبأ بمعنى واحد وقيل النبأ في الشيء العظيم الشيء العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم فإذا كان النبأ العظيم لماذا وصفه؟ انا كل هناك من فرق بين الامرين والمراد به هنا الخبر ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسنده او رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف او وصف هذه ليست على طريقه النقل لما زادها الشيخ لانه عنه نبي بالاخطاء اخبرت عنه ما يتعلق بالاحكام الشرعيه وكذلك ما يتعلق بذاته عليه الصلاه والسلام من وصف خلقي او قوله اذا قوله من قول هذا تفسير لما انه قال ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم كانه قال قول او فعل او تقرير او وصف اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا التم من البينيه يعني بينه توضحت الابهام الذي وقع في الاسم الموصوف او النكره الموصوفه من قول ولو كان امرا منه بكتابه يعني يدخل في فيما لو امر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه كقول اكتب لابي شعى هذا قول او لا قولا فذلك يكون داخلا في فيما يؤخذ منه الحكم الشرعي اذا قوله من قول يعني ولو كان امرا منه بكتابه كقول اكتب لابي شعى وكامر علي بالكتابه يوم الحديبيه او فعل او للتنويع والتقييد يعني القول قابل للفعل هذا هو المشهور ان الفعل يقابل القول واما العمل فهذا يدخل فيه القول والفعل او فعل ولو باشاره على الصحيح كما ذكرناه في باب الامر انه داخل فيما يكون مستندا للتشريع وهو الفعل ولو باشاره على الصحيح لانه كالامر به كما في حديث كعب بن مالك يا كعب قال بك يا رسول الله فاشار اليه بيده انضع الشطر من دين على يأخذ منه أمر لأنه أمره ولذلك كل هناك لابد من إدخاله حد الأمر نقول ما طلب الشارع فعله ما طلب الشارع فعله حينئذ نقول ما يصدق عليه يصدق على الإشارة واللغض وكذلك الكتاب وكذلك الكتاب وهذا الكلام البحث هنا يؤيد ما ذكرناه سابقا كذلك إشارته لأبي بكر وكذلك أن يتقدم فيه في الصلاة وإشارته تلك في الطوافل الحجر كل هذا يعتبر من السنة فهو يدخل فيه في فعله ويدخل في الفعل الهم إذا هم بشيء فلم يقع له نقول هذا السنة إذا علمنا به يعني إذا أقبرنا أو رأينا علامة على الهم دخل فيه في السنة ويدخل في الفعل الهم حيث إنه من أفعال القلوب إذا أو فعل ولو كان قلبيا ولو كان قلبيا والقصد منه إيقاء الفعل يعني يدخل الهم حيث إنه من أفعال القلوب والقصد منه إيقاء الفعل ولكن لم يقع يعني هذا المراد بالهم أنه قصد الفعل ولم يقع مثاله كما هم عليه الصلاة والسلام أن يجعل أسفل الرداء أعلى في الاستفقاء فتقل عليه فتركه وستدل بذلك على أن الدين الرداء في الاستقاء مندوب وجدته ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يح ولم يفعل لكنه هم ان يفعل فسئل عليه انذا شذع لهذا الحد اذا الهم, الهم داخله في الفعل من حيث انه من افعال القلوب القصد منه اقاء الفعل ولكن لم يقع وهو صلى الله عليه وسلم لا يهم بفعل شيء او هو مشروع لانه مبعوث لبيان الشرع أو تقرير أو تقرير بمعنى أن يفعل عنده بمجلسه فعلا فيسكت عنه يعني لا ينكره حينئذ يكون هذا كفعله عليه الصلاة والسلام كأنه فعله فنعتبر حج لقوله سكت عن هذا الذي فعل بمجلسه أو قيل قوله قيل قوله في مجلسه عليه الصلاة والسلام وثكت حينئذ نقول أقره عليه الصلاه والسلام فياتي مثاله في كلام الشيخ كذلك لو وقع في عهده على الصحيح سواء علم به او لم يعلم يعني يختلف هنا التقرير بين ان يكون الشيء يفعل او يقال في مجلسه ويراه ويسمعه وبين ان يقع في عهده وقد ينقل ال اليه فيقره ولا اشكال في انه اقرار لكن اذا لم ينقل او جهلنا ذلك ايندي نقول اقره الله عز وجل فيكون تشريع اذا التقرير مطلقا كل ما قرئنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل او قول في عهد عليه الصلاه فهو مشروع او وص يعني خلقي او خلقي وقد سبق الكلام عن احكام كثير على احكام كثيره من من القول واما الفعل فان فعل صلى الله عليه وسلم انواع إذن يبحث القطوليون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مصدر من مصادر التشريع فكما أن قوله كالقرآن من حيث الدلالات اللغوية ليس في المنزلة وإنما من حيث الدلالات اللغوية لأنه مرت عن ماذا أمره والنهي والعام والقاط والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول هذا الأمر الذي سبقت كلها موجودة في القرآن كلها موجودة في القرآن و موجودة في السنه فمن القران امر و نهي ومطلق ومجمل اخري كذلك من السنه امر نهي فالابحاث مشتركه بين القران والسنه لكن هنا المراد بالفعل دون قول هذا الاطروه وقد يذكر معه القول لبيان القسم واما الفعل فان فعله صلى الله عليه وسلم انواع نظر الاصوليين هنا نظرا اصولي نظر الاصوليين هنا إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يكون مصدرا للتشريع لان النبي صلى الله عليه وسلم انه بشر الاصل انه بشر فيعتريه ما يعتري سائر البشر من النوم والاكل والشرب ونحو ذلك والشهوه والنكاح وكل ما يتعلق به متطلبات البشريه النبي صلى الله عليه وسلم مثله غيره هذا الاصل اين إذ قد يختلط نوع الافعال التي قد تكون جبلييه او تكون موافقه للعاده المجتمعيه بما قد يكون تشكيعا منه ما يتميز هذا عن ذاك ومنه ما يختلط فلما تنوعت هذه الافعال اجتنا الى فصل كل نوع عن غيره من اجل بيان ما الحكم في هذا النوع هل يجب التاتي به او يندب او لا يجوز اصلا التاتي به الاول ما فعله بمقتضى الجبله ما فعله بمقتضاء الجبلة يعني الخلقة والفطرة مثل ماذا كالأكل والشرب واللوم هو بشر فيحتاج إلى أكل تغيره من البشر كذلك يحتاج إلى الشرب يحتاج إلى نوم كذلك يقوم ويقعد ويمشي تقول هذه كلها أفعال جبلية يعني تفضيها الفطرة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال الجبلية التي يستوي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما غيره ما حكمها قال فلا حكم له في ذاته يعني الأكل من حيثكوني النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل لا تأكل لأجل أنه أكل وكذلك له إذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم الأجد في باجة من أجل الريك كذلك لا تفعل أن تشرب من أجل أن نبي صلى الله عليه وسلم أن يجير لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم EPA فعل هذا الفعل من أجل التعبّد فلا حكم له وليس مراد به They Shery ولا التأسي ولا الاختدام وإنما فعله بمقتضى الطبيع يعني كونه بشرا لابد أن يأكل ولابد أن يسره وأنت كذلك بشر لابد أن تأكل لابد أن تسره فاستويت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. لذلك قال فلاحكم له له في ذاته لأنه ليس من بحث التكليف فلم يخفض به التشريح ولم نتعبد به ولم نتعبد به وقيل او قول منسوب لاكثر اهل الحديث يندب التاسي به يندب التاسي به حتى في الافعال الذبليه وعزاه للاصفريني لاكثر المحدثين ثم قال الشيخ هنا ولكن قد تكون مامورا به او منهيا عنه لسبب وقد يكون له صفه مطلوبه كالاكل باليمين او منهيا عنه قد يكون له صفه مطلوبه كالاكل باليمين او منهي عنها كالاكل بالشمال بمعنى ان العاصمه في الاكل والشرب انه لا حكم لها بذاته لكن قد يكون ثم صفه يؤكل بطريقه معينه كل مما يلي كل بيمينك الى اخره تقول هذه صفات وهيئات متعلقه بالاكل حينئذ نتاثى به في الهيئه والاداء لا في ذات الاكل لا في ذات الاكل واو الشرب اذا نقول باعتبار اصل الفعل الجبلي ليس اسبيا ولا حكم له اصلا لكن باعتبار ما يتلبس به من الاداب الشرعيه هناد يقتدى به في هذه الاداء الثاني ما فعله بحسب العاده ما فعله بحسب العاده يعني ما يوافق المجتمع لا يوافق المجتمع فيما لا يكون فيه مخالفه للشعبه في المباه ما الذي يلبس الرداء والازار ونحو ذلك والامامه كما يقال والنعل السريه كل هذه موافقه ل لعاده المجتمع في ذلك الزمان اذا هذه الافعال ليست جبليه وانما هي موافقه ل بلده ووطنه الذي كان فيه فمباح في حد ذاته بمعنى انه اذا نظر اليه من حيث هو فهو مباح وقد يقول مأمورا به او منهيا عنه لسبب يعني لنوع اما اذا حرم الحرير والزعفران اذا قري فيكون لسبب متعلق بذلك اللباس اما اللباس من حيث هو فون عليه الصلم يلبس قالوا هذا لا يتأتى به وورد عن ابن عمر انه كان هذا البخاري وورد عن ابن عمر انه النعال التركي ويصبغ بالسفرة سئل عن ذلك فقال وام النعال الصوفيه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليست فيها شعر هذه الصوفيه ويتوضا فيها فانا احب ان البسها وام الصفراء فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها رواه البخاري والامام احمد رحمه الله تعالى تسر واختفى ثلاثه ايام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اتفاؤه في الغال ثلاثا وقال ما بلغني حديث إلا أملت به حتى أنه احتجم وعطى الحجام دينها هذا وذلك يدل على أن الأصل فيه ما كان عادة أو جبلة في النوعي الأصل فيه التأثي الأصل فيه التأثي حينيذ ننظر لنظرين الأول قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة أسوة فعلة بمعنى التأثي قوله في رسول الله في رسول الله رسول هذا الذات ويصدر عنه قول وفعل وتقرير وترق قوله في هذه الظرفيه فقد هنا بين في هذه الايه بان النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ذاته واطلق اطلق لم يعين ولم يحدد ما الذي يتأسى به وانما اطلق الذات وامما يعني علق الحكم على الذات واطلق كل ما يصدر عنها فدل على العموم دل على على العموم حينئذ يكون النص الايه لقد كان لكم في رسول الله يعني في قوله وفعله وترتبه سواء كان فعله وجبله او تسريعا او عاده كل ذلك لكم فيه اسوه حسنه اسوه حسنه يبقى المثل الثانيه وهي انهما علم منه التشريع ودع الناس اليه يدعى الناس الى ما دعا اليه النبي صراطه وما فعله بالجباليات والعاديات ولن يدعو الناس اليها الهيئ لنفعل كما فعل لاجل انه فعل ولا تدعو الناس اليها فيعتم المسلم كما اتم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يدعو لان النبي طلب ما دعا كذلك ان استطاع ان يلبس النعل السفيه كذلك يفعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يدعو الناس اليه هذا صحيح في المساله الثالث ما فعله ما فعله على وجه الخصوصيه يعني يكون مامورا به على وجه التعبد هنا شرعنا في ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ له جهتان اما ان يكون ثم دليل يدل على ان هذا الحكم الشرعي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اين اذا يحرم التاسبه يحرم التاسبه فيكون الدليل الذي دل على الخصوصيه مخصصا للايه لقد كان لك في رسول الله اسوه حسنه فنسثني هذا الفعل كنكاح تسعه مثلا لا ياتي صرف اكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك النكاح الهبه حالقه لك من دون المؤمنين تقول هذا لا يكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تاسبه بل يحرم تاسبه اين اذا نجعل هذه مقصصات للنفس السابق فنجعل هذا الحكم خاصا به صلى الله عليه وسلم ونعتبره من الأحكام التي عنون لها أهل العلم لأنها من خصائصه عليه الصلاة فيكون التشريع هنا خاصا به ولا بأس بذلك لأنه واطع إذن ما فعله هذا النظر الثالث على وجه الخصوصية فيكون مختصا به تلوي صالح الصومي والنكاح بالهبى فذلك نكاح تسع من, من النسوة ولكن انتبه لامر مهم وهو انه لا يحكم بالخصوصيه الا بدليل لا يحكم بخصوصيه الا بدليل عيناذ ان ثبت الدليل جعلنا هذا التشريع خاصا به عليه الصلاه والسلام جعلنا هذا التشريع خاصا به عليه الصلاه والسلام فيحرم به فيحرم التاسبه لماذا لا يحكم بالخصوصيه إلا بدليل لان الاصل التاسبه اذا كان الاصل تاسبه هذا يؤيد ما ذهب فهو انه يقتدى به على الصراط مطلقا من اين اخذنا الاصل التاسي به من الايه قدت رسول الله اسوه حسنه اي قدوه صالحه قدوه صالحه واسوه اسم وضع موضع المصدر اي اقتداء حث اي اقتداء حسنا ولذلك استرى بعض الاصوليين ان تفعل كما فعل لاجل انه فعل وان تترك كما ترك لاجل انه ترك هذا كمال التاسي ان تفعل كما فعل لماذا؟ لابد ان نفعل لا تقل هذا واجب الا مستحب هذه المصطلحات ما تكلم بها الصحابه وانما ينظر فيها عند الفوات عند الفوات يعني اذا فات الاصل اذا امر الشخص بامر ان يمتثل مباشره ولهذا ما كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الامر فاذابه واستحباب هل كانوا يصفلون لا مباشره منذ ان يا امر يمتثلون لكن نستفيد من هذه التقاسيم أنه إذا وقع إخلال بعبادة أو بجزء منها حين إذن نتعال هل الذي فات نأسم بتركه يحتاج إلى جبر أو لا نأسم ولا يحتاج إلى جبر عن يدن نفصل نقول هذا مستحب وهذا واجب ولا نعطه المسلم الله مستعال أنه لا يستفطل كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كذلك ما نهى عنه أن يترك المسلم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لآجل أنه ترك ولا اجل انه نهان فلا يستصفن هذا الحرام المحظور ما دام ان مثلها عن وانتهي هل ما له فيه في التاس اما التفاصيل هذه فيلقى فتذكر عند اهل العلم من اجل الاستدراك في حكم اذا الاصل هو التاسي به واذا كانت كذلك حينئذ ندخل فيه الجبلي ويدخل فيه العادي على الوجه الذي ذكرناه ولذلك نقول السنه كما قسمها بعضهم ولا مشاحه في الاصلاح لانه ليس تم نقل فن نوعان سنه تعبديه وسنه عاديه سنه تعبديه تشريعات هذه التي تذكر على المنابر وينصح الناس ويرغبون ويرهبون من تركه الى اخره يعني يدعي الناس اليه هذا المراد وسنه عاديه يسارعها الانسان في نفسه ولا يدعو غيره الا من اجل البيان تدريس مثلا هذا لا مساله واما العصر فالعصر نهلا لا يدعنك يعني لا يصعد خطيب غدا يقول اعتم و ايها المسلمون قد اعتم النبي صلى الله عليه وسلم قلنا انت خالفتنا وقعت فيه في مخالفه لان العمه نقول هي مستحبه ثنا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم فتعتم كما اعتم لاجل انه اعتم فقط واما تدعو الناس فادع النبي صلى الله عليه وسلم الناس لذلك هل خطر بذلك هل يوم عرفه نوقع الناس يتابع كل هذا المطرب اذا لم ينقل عنه حرف واحد حتى الناس ترغيب الناس في مثل هذا والصحابه رضى الله تعالى عنهم قد اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المثال لذلك كما ذكر الحديث ابن عمر بدنا على السفيه وكذلك بصبغ بالصفره وكذلك القاتم وكذلك لما واصل واصلوا معه دل على ان الاصل ان يتأثب النبي صلى الله عليه وسلم بكل فعل دون اتصال دون اتصال يعني قال هذا جيب لي هذا عادي هذا تشريع الى اخره الا ان علم بان هذا خاص كما قال لهم لست هيئاتكم عليل توقفوا عن الوصال والا حتى في مثل هذه المساله كثير من الطن يخلط في قضيه القول واو الفعل هنا في حاله لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وواصل ماذا صنعوا هل قالوا تعارض قول مع فعل والقول خاطب به الامه حين يكون مقدم هذا يحتمل خصوصيه ها هل قالوا هكذا ما قالوا اذا اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله لانه لما فعل دل على ان ذاك النهي يحتمل انه رحمه بهم حين يجب تقديم الفعل على القول ومئات الاصوليين يقدمون القول مطلقا على على الفعل هذا خطا صريح ولذلك نجد اذا تيثم الغائط فلا تستقبل قبله بغائطنا لا بون ثم هذا حديث ابن عمر قصته بيت حافظ اخره هذا فعله خاص بي عليه الصلاه وهذا قول للام هذا خطا وانما نقول في التشريع واقضى الاحكام قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله سواه في درجة واحدة والتفريق هذا حادث عند المتأخرين من العصولية وإلا الصحابة ما كانوا يفرقون بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ألبث وإنما متى نحتأل التفريق إذا لم يمكن الجمع ألبث حينيث القول من حيث هو لا شك أنه أقوى من الفعل من حيث هو وأما في الأصل لا فرق بين قوله عليه الصلاة والسلام بين فعله والصحابة لما صلى النهز الصلاة قال أونعاه له لما لبس الخاتم لبسه لما نزع نزعه لما أفعال كثيرة جدا وردت عنهم أنهم كانوا يتأثون المطقب بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بقوله أو بفعله جل هذا العمل الذي يكاد يكون نجمع منهم جل ذلك على أنهم لا يفردقون بين القول والفعل ولذلك قد يورد على بعض الصحابة في مسائل كثيرة قول للنبي صلى الله عليه لن وسلم يحتج بمخالفة بفعل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انهم لا يفرقون بين القول والفعل وهذا هو الصحيح انه لا فرق بينهما واما ما نضى عليه كثير من تاخير من ارباب المذاهب والاصوليه هذا تفريق ليس عليه دليل بل هو مخالف لما فهمه الصحابه من الدل الشرعيه الرادع ما فعله تعبدا ما فعله تعبدا يعني ظهر فيه قصد التعبد اما يقينا واضحا ما ظهر فيه قصد التعبد عرف نبي صلى الله عليه وسلم فعله نواجه التعبد هو كتابقه تعبد لكن الأول دل دليل على الخصوصية بأن خاف بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحرم التأثير هذا لم يدل عليه دليل على أنه خاف ما فعله تعبدا يعني ما ظهر فيه قصد التعبد من يقينا وإصراح وهذا النوع الذي يعم الأمة جميعا هذا يكون عاما يعني دعاء إليه الناس ويرى في تعبد تمام تعبد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما فعله تعبدا هنا في هذا النوع لا يخلو من ان يكون بيانا لمجمل في القران ان يكون بيانا لمفصلات يعني الصلاه صفه الصلاه بيان لمجمل او له تعالى اقيم الصلاه اذا اقيم الصلاه هذا مجمل بيانه بفعله اذا فعله وقع بيانا لمجمل أو لا يكون بيانا لمجملين حينئذ إما أن يعلم حكم ذلك الفعل من إيجاب أو ندب أو لا إذن ما فعله ولم يكن خاصا على نوعي إما أن يكون بيانا لمجمل أو لا إن كان بيانا لمجمل تذكره مفردا إن لم يكن بيانا لمجمل فله حالة إما أن نعلم حكم هذا الفعل أنه واجب أو أنه مندوب فواضح لان علمنا مما علمنا من طريقه القول بان هذا الفعل فعلوه على وجه الايجاب او فعلوه على وجه الاستحباب هذا واضح اننا نوجب ما فعله على جهه الايجاب ونتحب ما فعله على جهه الاستحباب لكن اذا لم يعرف فعله هكذا تعبدا ولم ينقل حرف واحد بانه فعله على جهه الايجاب او على جهه الندب هذا محل خلاف بين الاصوليين محل خلاف بين الاصولي وما ذكره الشيخ هو الراجح في هذه المساله ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه كل عباده فعلم النبي صلى الله عليه وسلم اول الامر اي واجب لا لا نفسر ولا نفصل لا نقول هذا واجب عليه وهذا مستحب لماذا لانه بلاغ للشرع وبلاغ الشرع كله اصوله وفروعه ودباته ومندباته واجب على النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ انزل اليك من ربك بلغ هذا فعل امر ويقتضي لو اذا البلاغ نقول هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول واجب عليه ان يبلغ ولو سنه فتكون السنه هذه باعتبار من بلغه وباعتبار هو واجب ولذلك قال هنا فواجب عليه يعني هذا الفعل الذي فعله تعبدا حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا اما حقنا فابتداءا كن مندوبا واما في حقه عليه الصلاه صلى الله عليه تفصيل ما دام ان البلاغ لم يحصل الا بفعله وجب عليك الى ان ينتشر ويعرف ان هذا تشريع عنيد ينتقل الوقت في حقه من كونه واجبا الى كونه مندوبا حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحق على اصح الاقوى قيل يجب قيل مباح قيل لكنها قوال ضعيف وذلك لان فعله تعبدا يدل على مشروعيته كذلك ما دام اننا قررنا ان قصد التعبد قد ظهر بهذا الفعل ولم يعلم حكمه ولم يكن بيانا لمجمل اين عيدنا نقول اقل ما يكون الفعل المشروع انه مندوب انه مندوب والاصل عدم العقاب على الترقي فيكون مشروعا لا عقاب في ترقيه فلذلك اذا قال اهل العلم هذا الفعل مشروع مشروع كلمه مشروع لا تقول فيها الواجب و ها. قل مندوب ولذلك يقولون هذه المساله او هذا الحكم قد اجمع عليه العلماء بانه مشروع ثم اختلفوا هل هو واجب او مندوب صحيح السياق اجمع اهل العلم على مشروعيه كذا ثم اختلفوا على قولين هل هو واجب او مندوب التعارض بين الاجماع والخلاف لا لان الاجماع على ماذا على انه شر والندب شرح والواجب شرح اذا كل دينث القدر المشترك بينهما هو التشريع فهنا اذا اجمعوا على هذا القدر المشترك على هذا قد المصطلح ثم لا يوجد الا في ضمن فرض اما واجب اما واما مندوب اذا اقل احوال المشروع كونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد دل على مشروعيته والاصل عدم الايقاد على ف ولو قال والاصل هو الندب اليقين هو الندب لان اذا عرفنا انه مشروع اما على وجه الندب او اليقين اذا هو مطلوب الفعل مطلوب الفعل ومطلوب الفعل على مرتبتين أدنى وعليا ما هو الأدنى؟ أن نجد حينيز على هذا الوضع حتى نتيقن لأنه وصل إلى الوادق واليقين أن يكون مندوبا لأن أقل أحوال ما طلب الشارع فعله هو أن يكون مندوبا لأن العاصل لا ترك العقاب لأن العاصل عدم العقاب على سر فيكون مشروعا يعني فهو المتيقن متحقق كذلك الرجحان الفعل على سر فيكون مشروعا لا عقابة في تركه وهذا حقيقه المندوب اذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد ولم يكن بيانا لمجمل في القران ولم يكن مما علم حكمه من ايجاب او ندب يعني جهلنا الحكم اقول هذا مندوب في حقنا واما في حقي في تفصيل وجب عليه حتى البلاغ فان حصل البلاغ حينئذ صار مندوب صار مندوب هذا القول هو الصحيح وقيل قال بعض الشافعيه والروايه عن ابن احمد اختارها الشوكاني رحمه الله تعالى في ارشاد الفحول مثال ذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها سئلت باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا اذا دخل بيته قالت بالسواك فليس في السواك عند دخول البيت الا مجرد الفعل فيكون مندوبا فان اذا دخل بيته بدا بالسواك هذا فعل منه ولو كان معلوم انه مشروع من حيث الجمله لكن هذا الموضع هل هو من المواضع التي يسرع فيها سواء يخصه هذا الموضع دون غيره لان يكون مقصودا من ظاهر حديث عائشه انه يخص ما الدليل فعله ان نقل معه قوله انه مندوب او واجب جوابنا على كل المراد هنا المثال وشانه لا يعترض المثال اذ قد كفل الفرض ولا احتماله ومثال اخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحياته في الوضوء فتخليل اللحيه ليس داخلا في راس الوجه نعم ليس داخلا وان كانت اللحيه هي من الوجه لحيه من من الوجه لذلك على الطه انه يجب غسل ما سرى فلم ان الوجه ماخوذ من الوجه مقود من ما يواجهه الانسان شرطه يعني ما نزل ما نزل هذا حد الوجه ما كان داخلا في مفهوم الوجه اتفاقا انه يجب غسل الظاهر اللحيه الكثيف ما سرى يعني الذي نزل عن حد الوجه مثل هذا حين ذا القسل هو داخل من أولاك المسمى الوجه تطيه نزاح تيح ووصد بالحنابة لأنه يجبه لأنه داخل مفهوم الوجه لكن تخليل اللحية نفسه هذه هذا متحب قرض عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان أنه فعله فعل بالنظر إلى هذا دوايا فقط لا بالدواية لقعة هذا أمر ربه صحت بالنظر إلى هذا الفعل نقول تخليل اللحية ليس داخل في غسر الوجه ولم ينقل فيه إذاب ولا ندب أي ناذي ليس عندنا إلى هذا الفعل وتفعله على وجه التعبد أي ناذي نكون من... نعم أي ناذي نكون مندوبا يكون مندوبا هنا قال فتخليل اللحية ليس داخل في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. مندوبا الخامس من أنواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بيانا لمجمل ولم ينقل فيه من نطوص الكتاب أو السنة يعني يأتي الأمر في الكتاب أو السنة ثم يأتي هذا الأمر فيه إجمال احتاج إلى توضيح فيبينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون له حكم ذلك المجمل المبين إن كان واجبا ففعله واجب ثم ففعله مستحام فواجب عليه حتى يحصل البيان وجوب التبليج عليه هذا لا يشكال فيه لما قرناه من قاعدة يا أيها رسول بلغ ما أنزل عليك من ربه كل امر كل مشروع فكان واجبا او مندوبا وجب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغه فان حصل التبليغ حينئذ صار المندوب الذي كان واجبا في حقي من اجل البلاغ صار مندوبا في حقي واما الواجب فهو واجبون ما فعله بيان مجمل من نصوص الكتاب او السنه فواجب عليه حتى يحصل البيان وجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحق فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجب يعني فإن كان واجب أن كان المبين واجب كالصلاة مثلا أقم الصلاة أقول الصلاة هنا مأمور بها وهي مجهولة مجمنة على الذي نحتاج إلى بيان فكل فعل, فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه واجب حكذا قعدها فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا وإن كان منذوبا كان ذلك الفعل مندوبا لان البيان لا يتعدى رتبه المبين الان الفعل بيان لابد ان يكون مساويا لرتبه المبين كيف يكون المبين مندوبا ويكون البيان واجبا او بالعكس هذا لا يتاكد فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجمل اخذ حكمه ان كان واجبا فواجب وان كان مستحبا فمستحب اما من حيث التبليغ والبلاغ هذا واجبه مثال الواجب افعال الصلاه الواجب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا مجمله وجمل من قوله تعالى: "فأقيموا الصلاة" فأقيموا الصلاة بمعنى أن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيان للصلاة فقد هذا العصر لكن قيدها الشيخ العظمة عليه بقول افعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انه حكم اولا بانها واجبة ثم اخذت حكم الوجوب لكونها وقعت بيانا لوجمل واجب وهذا طعن اي كثير من الطوائف الفقهاء كانه تحتاج الى الى ضبط بمعنى انها تحتاج الى تحليل اكثر لانه اذا كان كذلك فالاصل في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل واجب ان كل جزئيه يفعلها فيواجب هذا العقل فدعاء الاستفتاح تعتبر واجبه ورفع اليد يعتبر واجب ونحتاج الى دليل صالح لكون الاستفتاح ليس بواجب بل هو مندوب نحتاج لدليل صالح يكون التسبيح او رفع اليدين تكبير واجب رفع اليدين مثلا من كونه ليس الواجب إلى كونه مندوبا ولما كان هذا يحتاج إلى تحريق يده الشيخ بقول أفعال الصلاة الواجبة ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام السنة وركعتان خلف المقام السنة يعني المكان يقصد وإلا الركعتان هذه قال بعضهم عند الوجوه لأنه وقع بيانا لقول وليتطوفوا بالبيت العتيب فإذا وقع بيانا لمجمل واجب أخذ حكم هذا العصور لكن ادعونا في مثل هذه المسائلة بإجماع على ذلك ادعونا الإجماع وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء تقرير سبق أنه يفعل الشيء في أو يفعل الفعل في مجلسه او في عهده تم بلغه اولاه وسمي تقريرا هو صحيح مطلقا وان تقريره صلى الله عليه وسلم على السيئ فهو دليل على جوازه دليل على على جوازه على الوجه الذي اقره قولا كان ام فعلا يراه حجه عليه الصلاه والسلام لانه لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجه لأنه لو كان ليس مشروعا وكان محرما ولم يبينه عليه الصلاة والسلام صار منكرا فسكت عنه وهذا لا يجب في الحق عليه الصلاة تخير البيان عن وقت الحاجة هذه صاعلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليش الزبع علماء ليش تخير البيان عن وقت الحاجة لا يجب بمعنى أنه إذا وقع المنكر أو إحتاج الناس إلى أمر ما لا يجز أن يؤخر البيان هذه متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما بغيره فإنكار المنكر والدعو هذا متعلقة به بالمصالح العامة إذن لأنه لا يدل في حقي تقيل البيان وفي الحاجة إن سكوته يدل على جواز القول أو الفعل بخلاف غيره ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن إنكار المنكر لا يضقط عنه بالخوف على نفسه لقوله والله يعطمك من الناس مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قال في السماء سكت. إذن قوله الجواب الصحيح أو لا؟ يوم صحيح ومثال اقرائه على الفعل اقراره فاحم السريه الذي كان يقرا لاصحابه فيقرؤ ب قل هو الله احد اقرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سالوه لاي شيء كان يقرؤه زاني وسالوه فقال لانه صفه الرحمن وانا احب ان اقراها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه لذلك اكلا خالد بن الوليد ب على مائدته ومثال اخر اقراره الحدشيه يلعبونه في المسجد من اجل التاليف على الاسلام يعني في الصبيان وكذلك اقراره انشاد الفعل المباح في المسجد كل هذا يعتبر من من الاقرار وانما وقع في عهده ولم يعلم به فانه لا ينسب اليه نعم من جهه لفظ التشريح لا ينسب اليه ولكنه حوج جه لاقرار الله تعالى له ولذلك استدل الصحابه رضي الله عنهم على جواز العزل باقرار الله لهم عليه قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقران ينزل واتفق عليه هذا مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القران اذا ما علي لان الزمن زمن تشريع فاذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لا يعلم الغيب فينيد العليم الرب جل وعلا لا تخفى عنه خافية فينيد اذا اقره الرب جل وعلا دل على انه امر جائز ويدل على ان اسرار الله حجه ان دفع المنكر التي كان المنافقون يقون بينها يبينه الله تعالى وينصر عليهم فدل على ان ما سكت الله عنه فهو جائز ومثاله ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم اجهد الناس وارجع الناس لكن هذا لا يتعلق ببعده الصوري ومثاله ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم رابعه من الرجال الذي الطويل ولم يكن رابعه يعني تفسيره ما بعده ليس بالطويل ولد بسيط الله اعلم صلى الله عليه وسلم